يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير صاح احيانا بصاحبه لا تياسنا فان الكافي الله يا صاحب الهمم ان الهمم فرج ان بشر بخير فان الفارجا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لَا تَجْزَعْ فَإِنَّ الصَّانِعَ اللَّهَ وَيَا صَاحِبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهَمَّ مُنْفَرِجٌ أَبْشِرْ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمُنْفَرِجَ فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلاء هو الله لا صاحبا همي ان الهم منفرج ابشر خير فان الفارج الله ما لك غير الله من احد تحسبك الله في كل لك الله يا صاحب الهمي ان الهم منفرج ابشر بالخير فان الفارج يومه يا صاحب الهمي الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج مأمون يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج مأمون مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره تليفون أربعة أربعة سفر سفر سبعة تمانية تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته